بسم الله الرحمن الرحيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع النفس كألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين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 قال فعلتها إذو أنا من الظالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِرَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتُنْكَ لِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا قطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين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 ذَٰلِكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضُلُ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرزت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورسة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واستبعك الأردنون قال وما علمي بما كانوا يحملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا إِنَّ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فَافْتَحْ بيني وبينهم فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقَوْمُ صَالِحٌ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونقل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاستقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المتحرين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 إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إلَّا قَالَ لَهُمْ أَخُوُهُمْ لُوطٌ أَرَادَ أَسْتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إلَّا قَالَ لَهُمْ شُعِيبٌ أَلَادَ تَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ عَالَمِينَ أَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ وَزِنُوا بِالْقِصَاصِ الْمُسْتَقِيمِ